وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتاب قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين